لا تخاف انت تأخر قلبي عليك أنا ما أضط السبيل وداك في الطريق إليك وجدت الطريق طويلة لا تخاف إن تأخر قلبي عليك أنا ما أضط السبيل وجدت الطريق طويله غيمه غيمه يا حبيبي سوف يكبر فينا المطر وإن على موعد يا حبيبي فليس يخون التراب الشجر غيمة غيمة يا حبيبي سوف يكبر فينا المطر وإن على موعد يا حبيبي فليس يخون التراب الشجر ولو أخرتنا الجراح قليلا ولو أخرتنا جراح قليل فلا بد أن يستجيب القدر لا تخف إن تأخر قلبي عليك أنا ما أضعت السبيل ولكنني في الطريق إليك وجدت الطريق طويلا فإني تركت دياري ما دام قلبك في العمر دار أحبك لا شأن لي باختياري فحبك عاصفة لا خيار ومن قال إني تركت دياري ما دام قلبك في العمر دار أحبك لا شأن لي باختياري فحبك عاصفة خيار وأهزم باسمك كل جراحي وأهزم باسمك كل جراحي فأغنيتي في